انا عندي إن هاي الظروف اللي يحمل بها الخبز وما اشبه ذلك عندنا من من اغلاستيك نعم <سؤال> من بلاستيك <سؤال> <ها>؟ بلاستيك خفيف بلاستيك <سؤال> قاسي اي ونصف مكتوب فيها طيب انا انا انا اريد الان بقول بقولي هو هذا هذا النوع ها الظروف اللي تجعل به فيها الخبز <سؤال> <سؤال> نعم طيب انا ما عارفه على كل حال انه اللي يصف البشرة مثل البلاستيك او قولوا ما شئتم النايلون نعم وين بس انه أبيض, ابيض مثل الزجاج لكن انا عادلت للزجاج وان كان الفقهة مثلوا به لان الان عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه الزجاج قد لا يمكن المشي فيه على كل حال هذا لا يجوز مسع عليه لانه يصف البشرة ويشترط السطر ثانيا أن لا يكون, أن يكون ساتر المفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف فإن كان خفيفا ترى من ورائه البشرة لم يصح النصر عليه لأنه ليس ساترا للمفروض الثالث أن لا يكون فيه خروق خروق لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض فلا صح حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهول من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراس فإنه لا صح المسع نعم وهذه المسألة لابد أن ما هو الدليل يقول لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح أردتم يا جماعة وأما ما يصف البشر لإصطفائه فقالوا لأنه يسترد الستر وهذا, وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصب البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة لأنه ما ستر طيب هذا هو التعليم وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسرع عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن أن نصل إليه الماء وكونوا يراموا ورائه البشرة ما هذا عورة يجب ستره حتى نقول إن الذي يصبح البشرة لا يصبح حمس عليه وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف أبدا أما دعم ليس في السنة وليس الرجل عورة حتى يجب سترها فانما لا يستر لصفاء لا يمنع المسح عليه او لا يمتنع المسح عليه وهذا لا شك تعالى مجيد من من وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس بشرط اصل هذا الشرط ساق فانا يشترط ان يكون ساترا للمفروض واستدل لذلك بأن النصوص الوالدة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من من خروط وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد رسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام تل ذلك على أنه ليس بشر وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض أولاً لأن لأنه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله ثانياً أن كثيراً من الصحابة خفاف فقرة وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خلوق لا تخلق من خلوق غالباً وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه لسه بشر. يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم نقول قولكم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسر هذا مبني على قولكم بأنه لا بد من سلط المفروض فأنتم استدلتم بالدعوة, بالدعوة على المدع يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على إيش على اختياركم كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتمه على هذا الأمر فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخفو جاء على وفق ما أطلقته السنة فإذا جاء لوف ما أطلقت السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرض الغصر فلنقول ان هذا يتبع الحف وينسح له وأما قولكم إنه لا يجتمع مسح وغصل في عضو فهذا منتقد فإذا كانت الجبيرة مثلا في في نصف الزراء اجتمع في. مسح وغصر مسح على الجبيرة هو غصر على ما لسه بجبيرة فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل ومستر بالخف نعم فيمسح كالجبيرة هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغصر ولكننا لا نسلم لأننا نقول إننا قل لكم ما ظهر فرضه الغسل مبرئ على انه اشترط ان يكون سافرا المفروض وهذا الذي ذهب اليه الشيخ الاسلام ابن تيميه هو الراجح لان هذه هذه الامور تسلم غالبا من من ايش من, من تسلم فاذا كانت لا تسلم فكيف ننزم الناس ونشق عليهم ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفة جدا جوارب رهيفة ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للذجل وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسه على العصائب وعلى التساخين تسخين هي الخفاف لأنها يحصل بها تسخين الرجل وتسخين الرجل يحصل بمثال هذه الخفاف أو بمثال هذه الجوارب إذن صار هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم القاصر القاصر إن عد خفا فهو خف. مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف يُنسَهُ عليه تُسِيطُ الاحتياط في نسيها اليه ويسر ويسر إنه إنسان خلال فأني عندي شرار جراري فأني ليس بيها خلال فأمسَه على ليس بيها خلال وأتف المطلوب هو تقصر المطلوب أنك يسير حسن ما يظهر له من الأدلة أقول حسن ما يظهر له من الأدلة إن, كانت إن كان الرجحان عنده بيناً فلا حاجة للاحتياط وإن كان الرجحان عنده يسيراً على احتياط اولى بلا شك نعم لا انا ما انا الجوارب ولا خف الا نادر الا تشطبت رجلي مره نعم لبسته ولا ما البسه نعم نعم او ما, ما هو عدول عن السنه لا والله لكن علشان ان نتعبنا بالمسح وربما ينسى الواحد ولا ويمضي الوقت ما دلي عنه نعم ولا سيما أن الواحد يربس كنادر ويمسح على الخفين هم من عند الوضو يقدر يفك ويربطوا اي نعم ها؟ وهو ما بعدك انتهينا يا أخي طيب الشرط الثالث الشرط الثالث لا أنا حنا الآن في شروط الخف ما هو المسح الآن الشروط اللي حنا نشرط ايش شروط الخف طاهر مباح ساعه المفروض الشهر الرابع لا سمح. لا سمح. نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جلد او كتان او صوف او غيره لتدفئتها فهو من من من من يعتبر خفا واللي الخف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير الجلد ما هو شرط إلا على كلام المؤلف كلام المؤلف لابد أن يكون مغطل للكام للمفروض كله للمفروض كله الشرط الرابع يثبت بنفسه يثبت بنفسه بمعنى إنه ما ينطلق عندما تمشي فيه يعني ما يكون واسع بحيث إذا مشيت بوينضر فلو أن رجلا قدمه صغيرا وجد أكبر خف يلبسه بني آدم ولبسه وقال ندمسح على هالخف هذا والخف يعني يتعد الكعبين يعني ساتل المفوح وقال أبلبس ومعلوم أنه ما يقدر رفع رجله لو يرفع رجله تجده طلعت من الخف لكن يبدأ يسحب الخوف يجوز ولا لا ما يصح ما يصح لكن ثبوت بنفسه لو كان يثبت لا يثبت بنفسه ولكن يثبت إذا شددته إذا شددته ثبت وإذا تركته لم يثبت يجوز ولا لا نعم ولو بالشد وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلي ما يرفض الله بناعلين يجوز أني ألبس الناعلين عليه وأمسح عليهم معه نعم إلى خلعهم إذا خلعت الناعلين أد ما أمكن المسح فصار قوله يثبت بنفسه يعني بحيث لا يكون واسعا لو أنه مشى فيه لانطلق من قدمه فإن كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه فإنه ماه لا يصح المسه عليه طيب هل نقول مثله إذا كان نعم عندكم؟ ما معكم الشرح الروض المربع الروض المربع معكم الروض يثبت مهبل... بنفسه لا بشده انتبه لازم ننتبه لهذا يقول إن ال الذي يصح أن يمسح عليه ذا إذا شد هو أن يكون ساثراً للمفروض لو كان غير ساثراً للمفروض لكن إذا لا يمت بعض على بعض ستر يقول إنه لا بأس به أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشد يقولون إنه لا يصبح المسع عليه لكن إذا كان يثبت بإن علي فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط إذا خلعهما ما يمس. إذن يثبت بنفسه نعيد الشرط مرة ثانية يثبت بنفسه أو بنعليني إلى خلعهما فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب ها؟ لا يجوز يعني لو فرض بواحد رجل صغير ولبس خفا واسعا لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط يقولون إنه لا يصح المسح عليه ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسط أنتم ناتقيس الأمور في حالتنا اليوم. الحمد لله اليوم كل إسرطان ساني جيب لكن لو فرض هذا رجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا خف والده كبير, كبير القدمين. أبوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين. ولا عنده إلا هذا الخف. وقرأنا إذا لبسته وشلدته نشيت. لبستها ولم أشدها سقطت من قدمي وجاء يستفتي ماذا نقول له نقول على المذهب لا يجوز. وعلى القرى الراجح يجوث ووجه رجحانه أنه لا تليل على هذا الشرط فإذا قال قائل ما هو الدليل نقول الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل نعم اي نعم اي نعم ما يصلح اي نعم لانهم يرون لا برد بنفسه لا برد او بناء عليه لو بده هو تضامن نعم نعم ما جاء هاي اي يصلح لو هو لظنها مقطعه يعني ايش اي نعم واولين بعضها لبعض فهو يصلح لكن اذا كان بشده ما يصلح نعم لا لا العامي العامي الشيخ تقول هذا حتى غيره يعني مثلا انت تقول نعم هذا لماذا ايش ما نذكر صحيح فقط في الفتوى لا في الفتوى ما انا الصحيح هنا هنا يعني اللي هنا, هنا اللي عندي الان طالبه لا ما نقول اللهم لكن نقول لأن الحرم أيضاً يحصل لغالب اللحوة لكلهم طلبة عندك لكن لو يجي نعاومي في السوق يسألني أقول هذه المسألة مثلاً فيها خمسة أقوال لأهل العلم <تصفيق> <تصفيق> أينها؟ هذا مشكلة حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال غالبة؟ تقول المنهب كنا أو الصحيح؟ نعم إذا كان فيها أقوال يعني متقاربة في الروس حان نذكرها لكن قد يكون ما عاد القولين قد يكون ضعيف فلا أقول ما حاجة أني أقوله ورح أجيب دليل وأرد عليه طيب نقول يثبت بنفسه هذا الصحيح أنه ليس بشرط فإذا ثبت ولو بشده أو بملئه كما قال لخبراهيم نعم جاز المسو عليه قال من خف من حرف جر ومعنها التبيين التبيين وعلى هذا فهي بيان لقوله طاهر على طاهر من خط فالجار ومجروره بيان لطاهر ومن البيانية إذا جاءت فإن الجار ومجرور يكون في موضع نصب على الحال يعني حال كونه من خف وجورب الخف واضح وما يكون من الجلد وأما الجورب فهو يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها فيجوز المسع على هذا وعلى هذا وذلك إما بالقياس وإما اللفظ كما في حديث أن يمسحوا على التساخين فإن التساخين عم كل ما يسخن ذجل وإما بالقياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الذجل إليهما والعلة فيهما واحدة فإذا قال ما الدليل على جواز المسحة الجوارب نقول الدليل من السنة إما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعنوي وإما بالعموم اللفظي كما في الحديث أن يمسحوا على التسفي وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه أيضا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه مسح على المقيم قال وجورى صفيق لماذا اشترض أن المؤلف أن يكون صفيقا لأنه يشترض أن يكون ساتر للمفهوم وغير الصفيق لا يستر وقوله صفيق هي صفة لجورى وليست صفة لخف لماذا لأن الخف لا يكون إلا صفيقا لأنه من الجلود الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد لا يكون وقوله ونحوهما نحو بمعنى مثل يعني من كل ما يلبس على الرجل كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفا أو جوربا أو موقا أو جرموقا أو غير ذلك فإنه يجوز المسع عليه لأن العلة واحدة نعم ما عادل هن... مذهبهم لكنه صحيح من حيث الحكم صحيح أنه لا فرق نعم الجورب يصير تحت الكعبين يجوز المسع عليه الجورب إذا كان تحت الكعبين ينبني على الخلاف المذهب لا يجوز لان يجب يكون ساترا للمرفوع والقول الثاني يجوز ما دام على اسمه والرجل تنفع به يجوز يجوز المسح وهو هو اذا كان الخرق اوسع من الساتر الله يخرج عن كونين خففا لا ما يسمخه يعني مثلا لو كان لو هذه مسكوك مره نصفه هذا معناه انه ايه لا لا اذا كان لا باس بها هنا لانه يثق عليه انه وقعه على عمامه لرجل هذا من درس الان وعلى عمامه يعني ويجوز المسح على عمامه والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه ويمعروفه وقوله وعلى عمامه ما هو الدليل الدليل حديث موير بن شعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى مناصية والخفين مسح على عمامته وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار قال يعني العمامة ففسر الخمار بالعمامة ولو التفسير هذا لقلن إنه يجوز أيضا المسح على الغترة إذا كانت مخملة للرأس كما يجوز في الخملة النساء لكن مدام فسرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة وقوله لرجل يعني لا لامرأة فالمرأة لا يجوز أن تمسها على العمامة لأن لبسها للعمامة محرج. حيث يكون إذا في ذلك تشبهم بالرجال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال. فعلى هذا يكون لبسها للعمامة محرماً ولا يجد لها أن تمسها عليها وهل يشترط في العمامة ما في الخف بأن يكون طاهرا ومباحاً الجواب نعم لابد من أن يكون طاهر العين وأن يكون مباحاً فلو اتخذ عمامةً من حرير وهو رجل لا يجوز المسو عليها ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور نعم لم يجوز المسو عليه ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير يعني الحرير يجوز النساء كان ذلك جائزا طيب الحرير يجوز المرأة لكن عمامة مات جوز نعم هذه قد جارت فيها طالب العلم نعم ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير لرجل وكان متوقع أنكم تقولون وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة نعم ولكن على كل حال لابد لرجل كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ لكن ذكر ل... ل... لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بال ولكنه هنا ليس مرادا أعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز أن يلبس الصبي عمامه ويمسح عليها يقول محنكة أو ذات ذؤابة محنكة يعني يدار منها تحت الحنك أو ذات ذؤابة يعني تطلق ذؤابة من الخلف لها يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف هذه ذات الذؤابة وذات بمعنى صاحبة فاشترضى المؤلف للعمامة شرطي أن تكون لرجل وأن تكون محنكة يعني يدار منها كور حار تحت الحنك أو ذات ذؤابة مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق فتكون الشروط الآن أربعة تكون طاهرة طاهرة العين مباحة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة طي ما هو الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات ذؤابة قالوا لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذؤابة ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك بحيث يرفعها الرجل ويمسع رأسه لكن المحنكة يشق عليه أن يخلعها ولكن الشيخ الاسلام من تيمية في هذا الشر وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات لؤابة بل أن النص جاء على عمامته ولم نذكر قيدا آخر فمتى ثبتت العمامة جاز المسر عليها لأن الحكمة من المسر على العمامة لا تتعين في شقت النصر تكون حكمة غير مشقة الناس وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها ولأنه لو مسح رأس فتحه في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب أنه يعرق فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هوا ولهذا رخص له أن يبقيها علمه عليه وأن يمسح عليها وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط لا يشترط لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس لأنه سيظهر من الرأس في المقدمة الناس سيظهر منها قليلا وكذلك أسفل الرأس وكذلك من الخلف قليلا لأنها ماتش من الرأس كله فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب نعم وين الشرطة اللي بيننا ولا بد على المذهب لنكون محنكة أو ذات ثؤابة ما نخلى الأسئلة في الآخر ها؟ أحسن أحسن طيب محنكة أو ذات ثؤابة وعلى خمر نسائن خمر جمع خماء وهو مأخوذ من الخمرة وهي ما يغطى به الشيء فخم النساء ما تغطي بهن رؤوس رؤوسهن ولكن اشتظى المعلف مدارة تحت حلوقهن لا مطلق مرسلة لا بد أن تدار تحت الحلوق لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها وقد اختلف العلماء في جواز المسح مسح المرأة على خمارها فمنهم قال ان هذا حرام ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار لأن الله آمر بمسح الرأس وامسحه برؤوسكم وإذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسهم بل مسحت بهذا على هذا الحائب بخمارهم لا يجوز ومنهم من قال إنه جائز ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا, في هذا الباب لكن قاسوها على عمامة الرجل وقالوا ان الخمار للمرأة في منزلة العمامة للرجل والمشقة موجودة في هذا وفي هذا وعلى, وعلى كل حال فإذا كان هناك مشقة إما لبردة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في هذا لا بأس به وإلا فالأولى أن لا ت... تمسح ويبقى عندنا لو كان, لو كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك هل يمسح عليه أم لا الجواب نعم ومسح عليه لأنه ثبث أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان ملبدا رأسه فما, فما وضع الرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل فيه شيء من التسهيل وعليه فإذا كانت المرأة قد لبّتت رأسها بالحنّة كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلا أنها تنقذ الرأس وتحُت هذا الحنّة وكذلك لو, كان قد لو كانت شدّت على رأسها ما يسمّى تشدّ على رأسها حُلّي ويستسمّى الظّاط تختلف الأعلاف فيه آه. نعم تسمّى الهامة الهامه لانه الحلي يوضع على الهامه ما تيسمونه عندكم ما تعرفه واظن شيء من الحلي كبره اليد, اليد. فوق جواهر ولؤلؤ و... ويوضع على الراس وشد بشعر الراس يشد بالشعر ويضفر هذا يجوز مس ليه ولا ما يجوز نقول يجوز لأننا إذا جوزنا المسعر الخمار فهذا من باب أولى وقد قالوا ان له اصلا وهو الخاتم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإنه قد لا يمكن ان الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد فمثل هذه الأشياء قد يسامح هي الشر لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطيره بالغصر وانما يطهر بالمس فلذلك خفف به حتى بعد ان انسى في حدث اصغر قوله في حدث اصغر متعلق يجوز متعلق بيجوز شيئا يجوز في مده معينه وفي حاله اصغر وعلى الخف بشروطه والعمامه بشروطها والخمار بشروطه فالشرط العام الان ان يكون الشرط العام يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة يام المسافر الثاني أن يكون في حدث أصغر هذه الثنين الثالث أن يكون الملبوس طاهرا الرابع أن يكون مباحا هذه أربعة عامة هناك الشروط الخاصة في, في, في الخف أن يكون ساترة للمفروض ويثبت بنفسه العنامة لا يستطيع أن تكون ساترة للمفروض والخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض من منحلة بعد اللبس طيب منحلة بعد اللبس لا هذا لبثان مدة طهار طيب بيجينا. يقول في حدث أصغر الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء ولكن ما هو الحدث يقولون إن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة مو شيء محسوس لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره وهو قسمان اكبر واصغر فما اوجب الوضوء فهو اصغر وما اوجب الغسل فهو اكبر اذا هذه الثلاثه الخف والعمامه والخمه انما انما تمسح بماذا في الحدث الاصغر فقط ما هو الدليل الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم شكراً إلا من جنابه هذا الحدث الأكبر ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصرر فإذا لو حصل عليه الإنسان الحدث الأكبر وهو يمسح مصفين في المدة في مدة المسح هل يمسح أم لا لا يمسح لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرع إلا الجبيرة كما سيأتي أما في حال الاختيار لا يمسح شيء ممسوح حتى الشعر شعر الرأس يجب, يجب أن يوصل طيب في حدث أصغر وعلى جبيرة يعني ويجوز المسح على جبيرة فيه ملاحظة بعض العلماء يقول إن العمامة لا يفترط لها توقيت لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها ولأن طهارة العضو التي عليه أخف من طهارة عضو الخف فلا يمكن الحاق هذا بهذا وممن ذهب إلى هذا الشوكاني للأوطاب وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها قال المؤلف على جبيرة جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة قولنا بمعنى فاعلة ما هي الجبيرة عشان نعرف هي فاعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفروح هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلاءم الكسر هذه الجبيرة وبدلها الآن الجبس إذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة ها؟ بمعنى جابرة هذا ما دمنا نطلقها على الأعوات وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور ويسمى الكثير جبيرا من باب التفاؤل كما يسمون اللذيغة سليما نعم يسمونه الذي يغسره مع أنه ما يدره يسلم وليه ما يسلم الأرض القفر اللي ما فيها أحد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازة واحد يفوز بأرض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء هذا محل الفوز ولا محل شقة لكن يسمونه مفازة من باب التفاعل طيب على جبيرة لكن لا شروق لم تتجاوز قدر الحالية هذا الشرط من الشروط ألا تتجاوز قدر الحاجة تتجاوز معنى تتعدى فما هي الحاجة الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها ها؟ الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها وليس الكسر فقط الكسر فقط لا يمكن أن فمثلاً إذا كان يمكن أن نجعل العدام طولها شبر أنا ما أعرف السنتي واللمسان طولها شبر نعم ممكن نجعلها شبر شوي ليش لأنها زائد عن محل الحاجة زائد عن محل الحاجة إذا كان يمكن نجعلها أربعة إصابة يعني يمكن تنشد وتنضبط بأربعة تصابق يمكن نجعلها خمسة ما يمكن ما يمكن طيب هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة ننظر إن احتاجنا الغليظة ربطنا به إن لم نحتاج أخذنا الدقيق وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد مما يحتاج إليه في الشد لو كان كسر في الأصبع لكن يحتاج أن نربط كل الراحة لكي تستريح اليد هل هذه حاجه نعم حاجه ما نقول الكسر في الاصبع لا لا لا لا تشد الا الاصبع فقط ما ما دمنا نحتاج الى, إلى شد هذا الكسر ف فكل حاجه لنا الشرغ الثاني يقول نعم لم تتجاوز قد ولو في اكبر ولو في اكبر لو هنا اشاره خلاف او رفع توهم هي رفع توهم لانه بالاول قال في حادث اصغر ولو لم يقول ولو في اكبر لكنا نظن انها لا يجوز المسح عليها الا في في الحادث الاصغر وهي يجوز المسح عليها في الحادث الأكبر والأصغر والفرق اولا الدليل الدليل حديث صاحب الشجه على القول بأنه حديث تثبت بالحجة وأنه حسن فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيه أن يعصل على, على جرح الخلقة ثم ينسح عليها وهذا في الجنابة لأن الرجل أجنب ودرئ تعليل هو أن المسح على جبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين الحاجه الاصغر ولا اكبر بخلاف المسح على الكفين فهو رخصه لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيره فادلتها ها يجبر بعضها بعضا ثم انها يمكن ان نقيسها ولو من بعيد على المسح الخفي هنا اقول ان هذا عضو المستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه المسع يكون فرضه المسع ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لأن المسع الخفين رخصة موقت وهذه العزيمة وغير موقت والمسع الخفين يكون في الحدث الأسهر وهذه في الحدث الأسهر والأكبر والمسع الخفين يكون على أكثر ظاهر القدم وهذا يكون على جميعها على جميعها نعم ففي القياس شيء من النظر لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غصله ستر بما يسوء ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين ولأن المسح وردت تعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى وهذا الذي عليه جمه أهل العلم وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولم يرى أن ينجبر بعضها ببعض ولم يرى القياس كابن حازم رحمه الله فإن من حزم لا يرى المسح ثم اختلف القائنون بأنه لا يجد المسح هل يسقط الغسل إلى غير بدل أو يسقط إلى بدل وهو التيمم بأن يتوضع ويصل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة و ولا مسح لأننا نقول العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه أما لو قتعت اليد صح يسقط الفرض فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه فيتطهر ببدله وربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسهم من السافر أن تجدوا ماء فتيمموا فإن هذا مريض فإن الكسر أو الجرح نوع من المرأ ولكن عندما نقول إنه لابد من التيمم أو المسح أيهما أقرب إلى الطهارة بالماء المسح لأنه طهارة بالماء وذاك مسح طهارة بالتراب ثم إن التيمم أيضا قد يكون في غير محل الجبيرة يعني التيمم في الكفين والوجه فقط والجبيرة قد تكون في الذراع قد تكون في العضل قد تكون في الساق وقد تكون في الفخذ وقد تكون في البطن نعم ممكن فاقرب الأقوال لهذه الثلاثة هو جواز المسح عليها ولكن هل يجمع بين المسح والتيمم قال بعض أهل العلم نعم يجب الجمع بين المسح والتيمم احتياطا ولكن الصحيح أنه لا يجب الجمع بينهم لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقلون بوجوب المسح ولا العكس وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية قلنا لا لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة ولا يكلف الله تعالى عبدا بعبادتين سببهما واحد ولكن مع هذا يقول العلماء رحمهم الله إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا إما يكون مكشوفا أو مستورا فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء فإن تعذر فمسحه مسح الجرح نفسه فإن لم يمكن ولا المسح تعذر حتى المسح فاتيمه وحينئذ يكون للجرح أو الكسر المسح المكشوف كم حالة ثلاث حالات يعني المرتبة الأولى الغسل المرتبة الثانية المسح المرتبة الثالثة التيمم على الترتيب على الترتيب أما إذا كان مستورا بما يسوغ ستره به فإنه ليس فيه إلا المسح فقط قد يضره المسح حتى ولو كان مستورا ربما يطروه المسل نعت الاله التم كما لو كان مكشوفا هذا ما ذكره العلماء في هذه الفقهاء الله هذا المساله يقول رحمه الله ولو في اكبر لو ليست هنا اشاره خلاف ولكنها رفع توهي لما قال في العمامه والخمار والخفين في حاله اصغر أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة هل يكون خاصاً في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر فقال ولو في أكبر والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر الأكبر ما أوجب الغسل والأصغر ما أوجب الوضوء هذا الفرق بينهم نعم وأيهما أغلظ الأكبر أغلظ ولهذا يحرم على من عليه حالة أكبر ما لا يحرم على من عليه حالة أصغر كما سيئت إن شاء الله تعالى في نواق دوره قال إلى حلها يعني يمسع الجبيرة إلى حلها وكسر, وكسر الحائي لحن فاحش مغير للمعنى لأنه قال إلى حلها يعني الآن هي محرمة. وهذا يفسد المعنى ولكنها إلى حلها أي إزالتها, أي إزالتها. ومتى تزال تزال إذا برئ يجب إذا برئ الجرح أن تزال لو قال قائل بخليها مع برئ الجرح قلنا هذا حرام ما يجوز لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح ها؟ قد زال وإذا زال السبب انتفى المسبب نعم قال إلى حلها إذا لبس ذلك بعد مال الطهارة إذا لبس ذلك ذلك المشر إليه الأنواع الأربعة كله الخفل والعمامة والخمار والجبيرة إذا لبسها بعد كمال الطهارة قال بعد كمال ولم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز بكلمة الطهارة ويقول بعد كمال أكثر الطهارة بعد, بعد الطهارة أي بعد قال بعد كمال الطهارة فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَلَيْهِ جَنَابَهِ وَغَسَلَ رِجِلَيْنِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ أَكْمَلَ الْغُسْلِ ما تقولون؟ يجوز من الماجوز ماجوز؟ ليش؟ ما أكمل الطهارة صحيح أن الرجلين طهرتاء الرجلين طهرتاء لان ما فيها ترتيب الغسل من الجنابه ما فيه ترتيب لكن لم تكمل الطهارة طيب رجل اخر توضى غسل وجهه ويديه ومسح راسه ورجليه وغسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف ثم غسل اليسرى فادخلها الخف ها يجوز هذا رجل توضى غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى هل يجوز ولا ما يجوز طيب انتظر إذا لبس ذلك بعدك ما الضهار هو لما لبس الخف اليمنى لابسه قبل أن يكمل الطهارة ما يكمل الطهارة وما يبقى عليه؟ بقى عليه يغسل اليسر فلابد أن يغسل اليسر قبل أن يدخل الرجل اليمنى الخف فهمتم؟ المغالف يقول بعد كمال بعد كمال الطهارة وهذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين كلمة طاهرتين وصف القدمين فهل المعنى أدخلت كل واحدة وهما طاهرتان فيكون إدخالهما بعد كمال الطهارة أو أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة فيكونوا يقوم الصورة التي ذكرنا جائزة اختل... احتمل صحيح أنه يحتمل ولذلك اختلف العلماء فالمذهب كما رأيتم لابد أن يكمل الطهرة قبل أن يلبس الخف واختار شيخ الوسام تيمية رحمه الله أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ويلبس وقال انه انه ادخلهما وما ادخل اليمنى الا بعد ان طهرها ولا ادخل اليسرى الا بعد ان طهرها فيسقط عليه انه ادخلهما ظاهرتهما ولكن على المذهب لو فرض أن رجلا فعل هذا الفعل ماذا يصنع نقول اخلع اليمنى ثم البسها اخلع اليمنى ثم البسها لأن كذا لبسها بعد خلعها لبسها بعد كمال الطهارة الشيخ والسلام من رحمه الله يقول هذا شيء نوع من العبث وشمال أني أخلعه والبسها هذا لم يؤثر شيئا مادم تقولون لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود لكن هناك حديث رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضأ فمسح خفيه أن يمسح يوم وليلة فقوله إذا توضأ ولبس خفيه قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لا أسلق عليه أنه ترضى وهذا مدى ما هو الأحوط أيضا فسلوكه أولى, سلوكه أولى. ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى وادخلها الخف لا نجسر أن نقول أعد صلاتك ووضوءك لكننا نأمر من لم يفعل ها؟ ألا يفعل نأمر من لا يفعل من لم يفعل ألا يفعل احتياطا نعم كيف نشاف نعم ما يضر هذا هذا بغي شيء معتاب ولهذا تقدمنا أن العضو الذي قبله ها؟ بزمن معتدن لا يكون سبب له أما هذا هو نشفه طيب إذن المسألة كلام المؤلف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يدل على ما ذكرنا أنه لو غسل الرجل اليمنى ثم أدبس الخلال الخوف ما صح نعم نعم أي هند إذا توقف لا يسطلق عليه أن يتوضى إلا بعد أن يكمن لا أعلم كل حال ما قلنا الآن ها؟ إيش؟ كل حال قلنا كوننا نلزم للإنسان أن يعيد صلاته إذا فعل هذا الفعل هذا شيء لا نستطيعه لا يتصل عليه لكن كنا أمره أن لا هذا طيب ونقول بدل ما أنك تلبسها أصبع أنك تضل دقيقة واحدة حتى تخلع الجص اجلس اجلس سوال بس فهو احسن لك ايضا الا تلبس حتى تنشف رجليك لان اذا لبست على طول دخلت الرجل وهي رطبه بيكون برد عليك ولا لا بيكون برد عليك تبرد وربما يحصل رائحه كريهه اليس كذلك نعم كونك تبقى احسن هذا ما يصل حتى لا يخمره ما لديه حاجة يخمر رجله اللهم لا. إلا يسأل إنسان فيه اشطوب باع رقيبه عشان يليل يمكن أقول سبب للرائحة أي نعم الرائحة قلت أزخم أي ما هي تخمر. طيب يقول إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة طيب حتى الجبيرة حتى الجبيرة لو أن إنسانا كسر وراح مثل المستشفى بجبر يقول لا جبرون لازم يروح يتوظى قبل وإن كان عليه جنابه لازم يغتس القبر يا ناس الرجل الآن منفصل بعضا من بعض نعم تومي هكذا قال لازم قاله يروح يتوصل ويجي نعم ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدا أولاً لأن, لأن المسح عليها عزيمة وضرورة ثانياً أنها تأتي مفاجئة مين مثل الخف؟ متى شيء تلبسه؟ وهو اختار شيخ رسالة من تيمية وجماع من أصحاب وهو روايه عن أحمد قوية اختارها كثير من الفقهر أن الجبيرة لا يشترط لها أن يلبسها على طهارة وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف وإذا شئتم أن نعدها الفروق بين الجبيرة والخف حتى نحصيها لأن العلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مهم لطالب العلم مثلا نقول الجبيرة لا تختص بعضو معين وذلك تختص بعضو معين وهو الرجل في الخف والرأس في العمامة والخماء بخلاف الجبيرة واضح وبذلك نعرف خطأ بعض المفتين الذين أفتوا بأن المرأة يجوز لها ان تلبس المناكير لمده يوم وليله المناكير جمع من كار ولا اي نعم نعم مناكير لا لان لان المناكير ما تكون الا اذا كان المفرد خماسي قبل اخره حرف عله اسبوع وأصافيت نعم مفتاح مفاتيح هذا نقول منكور خلي منكور منكور مفرد ومناكير جمع نعم طيب على كل حال نقول هذا غير صحيح لأن المسحة إنما ورد فيما يلبس على الرأس وعلى الهشل فقط ولهذا لما, لما كان الرسول عليه الصلاة في عدد التبوك عليه جبة كشامية أراد أنه كان أكمامه غيقة أراد أنه يفسرها ليه يتوضع عليه الصلاة والسلام ما استطاع طل عيده من هكذا وطلع من تحت حتى صب عليه المغيرة لو كان المسح يجوس مثل هذا الحال على غير الرأس والليل. والرجل كان يمسح على, على هذا الكم ويمشي طيب إذن هذا فرق الفرق الثاني المسح على الجبيرة كائز في الحدثين نعم وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر الفرق الثالث المسح في, في الثلاثة موقت وفي الجبيرة غير موقت نعم الفرق الرابع ها الثلاثة تلبس على طهارة لا بد على طهارة على اختلاف بين العلماء بينه ورخمار وهذه لا يشترط لها الطهاره قال المالك رحمه الله هه عدد فروع عدد من ياتي لنا منها بواحد عادل ملث ولو من مسح في سفر ثم أقام مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإن انتهت المدة خلع مثال ذلك رجل مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد هل يتم مسح مسافر ثلاثة أيام أو مسح مقيم يوم وليلة مسح مقيم يتم لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فإنه لا يجوز له أن يتم مسح المسافر انتهى فإذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل الى بلده ماذا اسنا يخلع ان انتهى المسح وان مضى يوما يخلع ولا يخلع. وإن مضى يوم دون ليله دخله ليله ولهذا قال تم مسح مقيم اوعك هسه وشمان عكس؟ يعني مسح في إقامة ثم سافر مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم فإنه يتم مسح مقيم كيف يتم مسح مقيم؟ ليش؟ قالوا تغليباً لجانب الحظ لنفرض أنه مسح يوماً وهو مقيم ثم سافر بقي عليه؟ ليلة. يقع عليه ليلة تمت الليلة ما بعد الليلة فيه مبيح حاضر السفر يبيح والحضر ها؟ لا يبيح يمنعه قالوا فنجن فنغلب جانب الحضر احتياطا نغلب جانب الحضر احتياطا عرفتم الآن ولا لا الصورة واضحة والتعليل واضح لأنه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على ذلك فيه مبيح حاضر الإقامة تمنعه تحضره والسفر يبيحه فحينئذ يؤخذ بالحاضر لأن الأخذ بالحاضر أحود فإنك إذا خلعت وتوضعت وأصلت قدميك لا شبهة عبادتك بعد هذا، وإن أنت مسحت، صار في عبادتك، ها شبها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرواية الثانية عن أحمد،, الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافة. كالعكس، لأنه وجد السبب الذي يستبيح به، هذه المدة قبل أن تنتهي مدة المقيم أما لو انتهى المدة المقيم مثل أن تم له يوم وليلة في مسحه ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح ففي هذا الحال يجب عليه أن يخلق أما ومسح باقل وقد وجد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى وهذه الرواية قيل إن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها وأنه رجع عن قوله الأول والله أعلم لكن هذه الرواية قوية لأنه إذا بدع في المسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر طيب في مسألة نذكرها استطرادا لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم المذهب يصلي صلاة مقيم المذهب يصلي صلاة مقيم والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر هذه قريبة من هذه قريبة من هذه لأنه الآن صلاها وهو مسافر وقد قال الله تعالى وَيَذَا ضَرَبْتُمْ فَلَرْضَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تقصر من الصلاة كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل إلى بلده يتم يتم و نعم يقول معلف أو في ابتدائه شك في ابتدائه يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم فإنه يتم مسح مقيم يتم مسح مقيم ليش احتياطا احتياطا وبناء على القول الثاني يتم مسح مسافر لأن القول الثاني يقول حتى لو تأيقن عنه مسح وهو مقيم فإن له أن يتم مسح المسافر لكن هذا الذي قال المؤلف هو شك في فداعه مبني على المذهب نبي على المدثر فهذه ثلاث مسائل اذا مسح في سفرته ما اقام او مسح مقيما ثم سافر او شك هل المسح في السفر أو في الاقامه في هذه المساله الثالث الواجب عليه أن يتم مسح مقيم ان مسح مقيم والصحيح أنه إذا مسح مسافر ثم اقام يتم مسح مقيم واذا مسح مقيم ثم مسافر يتم مسح مسافر ما لم تنتهي المدة وقبل سفره فإن انتهى مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح يقول وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر إن أحدث ثم سافر أحدث وهو مقيم أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يتم مسح مسافر لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر وإنما كان ابتداء مسح في السفر طيب وبهذا وبناء على هذا يتبين لنا رجحان القول الذي رجحناه من قبل من أن ابتداء مدة المسح ها؟ من المسح لا من الحدث هم هنا وافقوا أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث وهذا مما يرجح القول الذي أشرنا عليه من قبل ويلزن المذهب أو أصحاب المذهب رحمهم الله بأن يقولوا بالقول الصحيح أو يطرد القاعدة ويجعل, ويجعل الحكم منوطا بالحدث ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصرة أقول قال ولا يمسح قلانس ورفافة ولا ما يسقط من القدم ها؟ إلا ولفافه ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه لا يمسح قلانس مش القلانسها القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس نعم وهي عبارة عن طاقية كبيرة كبيرة شوي يلبسها الإنسان ممكن أن نقول نقربها إلى الأذهان بالقبع يعني هو القبع ها؟ معروف هالقبع شيء يلبس على الراس من الصوف ويفتح للوجه فهم تسمى طربوش اوضح في نعم هذا اللي يلبس على الراس يقول مؤلف انه لا يمسح القلانس لماذا لان الاصل وجوب مسح الراس عُدِلَ عن الأصل في العمامة لورود النص بها فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس لأن الله عز وجل يقول في القرآن وَامسحوا برؤوسكم فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس تستثنى العمامة لورود النص بها وعلى هذا القلانس لا تمسح يخلعها للنسان واخلعها عن رأسه يمسح وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح القلانس ولا, ولا حرج إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح أما ما لا يشق نزعه مثل الطقيهة هذه المعروف عندنا أو الغطرة لا يمسح ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده إلى نوع من العنى هذا يمسه عليه والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين لأن الشرع من لدن حكيم الخبير جل وعلا والعبرة في الأمور بماذا؟ بمعانيها لا بصورها العبرة بالمعاني وما دام الشارع أجاز أن نمسح على الإمامة فما كان مثلها في مشقة النزء فإنه يعطى حكمها وأما قوله ولفافة فاللفافة هذه في القدم يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست في فلا يشملها حكم عرفتم هي ليست بخفة فإذا لم تكن خفة لم يشملها حكم اللفافة هل يمكن أحد يلف على يد رجله نعم في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة لا يجدون خفة فيأتي الإنسان ويعقد خرقا ويربطها يلفها على رجل ويربطها لأنه لا يوجدهم شيء مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم خولف هذا الأصل في لابس الخف لماذا؟ لورود النص به فيبقى ما أداه على الأصل والعلة في هذه أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن, نقول به ممكن أن نقول أن نرده كما ردناه في العمامة ولهذا اختار الشيخ الإسلام بن رحمه الله أنه يجوز المسح على اللفافة وقال ان اللفافة يُعذر فيها صاحبها أكثر من الخف أيما أسهل أن تخلع الخف تصل الرجل وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى <سؤال> الخف أهم قلنا لا فإذا كان الخف قد باح الشر عليه فاللفافة من باب أولى ثم إن السرية التي دعث النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة التساخين جواز المسع على اللفافة لأنه يحصل بها تساخين القدم والغرض الذي من أجله تلبس الففاف موجود في من يلبس اللفافة. والصحيح ما لهب إليه شخص سامي رحمه في هذا. قال ولا ما يسقط من القدم. يعني ولا ينسى ما يسقط من القدم. وهذا بناء على ما سبق إنه يشترط ثبوته بنفسه. أو بنعلين الى خلعهما فالذي لا لا يسقط يص... الذي يسقط من القدم لا يجد المساء عليه لماذا لانه خف غير معتاد فلا يشمله النص الناس مو يلبس الخفاف الا من هذا الانسان يجله لي... يمشي سقط الخف ولا لا ها يلبس هذا الخف ما حدل وش الفائد أن نزالة رجلي سقط الخف ثم أخذته إذا خطأوا تخذته لبسته الثاني، الثانية هو يبغى تخذته ها؟ سقط نعم؟ هذا ما يمكن إن نسأل ما قال عشر يبي يسحب ساحب رجليه فهذا يمكن ما يسقط فهم يقولون لما دام أخوف فرغير معتاد فإنه لا يجد المسح عليه وهو في الواقع في من, في من يمشي لا شك أنه, أنه لا يلبسه أحد لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي نعم مريض مقعد يدخل رجله في هذا الخف لاجل تدفعتها فهل يجوز المس أو لا يجوز ها؟ على كلام المؤلف لا يجوز لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا ويخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف ها؟ سهل يسير سهل يسير فيخرجها ويغسلها ونشفها ويردها ثانيا ولا ما يرى منه بعضه يعني ولا يمسه ما يرى منه بعضه كيف يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسه ولو كان بعض قليلاً نعم وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساتراً للمفروغ فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل كيف يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفاً أو يكون زجاجا لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة شوف الخف من ورائه لكنه حائل على القدم في الخف في الخف شيء على قدر العين من الزجاج القدم يرى من ورائه ولكنه حائل لغا الحائل حائل فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرا قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان هذا يقع أو لما يقع يقع مثل الشراب والكنادر الشراب والكنادر هذا خف على خف ونحن أولا نبحث هل يجوز المسح عليهم قبل أن نعرف هل يجوز المسح عليهم أم لا هل يجوز المسح عليهم أم لا إن كان مخرقين لم يجوز المسح عليهم على المذهب ولو سترى لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجفت مصع عليه فليم سفع عليه مثال مثال لبس شرابتين وحدة مخروقة من الأسفل وحدة مخروقة من الأعلى الآن الستر حاصل أو اللغة الحاصل حاصل لكن لو انفرد كل واحدة لو انفردت كل واحدة منهما لم يجفت مصع عليها فلا يجفت مصع عليهم لا على الأعلى ولا على الأسفل كده طيب لو كانت إحدى... كان صحيحين لو كان الخفان صحيحين ها جعل المسح عليه هنا كل واحد منهما لو انفرد يعد المسح عليه لو كان احدهما سليما والاخر مخرطا ها. يقولون انه يجوز المسح عليه يجوز المسح عليه هنا حصل الستر واحدهما لو انفرط ها يجاز المسح عليه فيجوز المسح عليه ما في هذه الحال فصار الان اما ان يكون مخرقين أو سليمين او الاعلى سالما والاسفل مخرقا او بالعكس فيجوز المسح في ثلاث صور إذا كان سليمين، وإذا كان الأعلى سليماً، والأسفل مخرقاً، أو بالعكس، في هذه الصورة الثلاثة يجوز المسح، وإذا كان مخرقين لم يجد المسح، إذا كان مخرقين، والصحيح أنه يجوز المسح عليهما مطلقاً، بناء على أنه لا يشترط، سطر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا طيب إذا لبس خفا على خف فهل الحكم للأعلى يعني إذا لبس على وجه نصرح المسل فهل يكون الحكم للأعلى أو للأسفل فيه تفصيل لا فيه تفصيل على المذهب نفصل على المذهب وبعدين نشوف إن كان قبل الحدث نعم يقول مؤلف فالحكم للفوقاني وان كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني الحكم للتحتاني فمثلا هذا رجل لبس شرابه لبس الشراب ثم احدث ثم لبس شرابا اخر الحكم الاسفل يعني ما يمكن يمسح على الأعلى لا يمكن أن يمسح على الأعلى طيب فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل الحكم للأسفل لا أحدث هذا رجل لبس أشرابه نعم ثم أحدث ومسح عليها ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبيت الشراب أخرى فوق العليا لكنه لبسها وهو على طهارة ها أي على طهارة مسح هل الحكم للأول للتحتاني ولا للفوقاني المذهب كما ترى الحكم للتحتاني لأنه لبسه بعد الحدث ولا يكون الحكم الهفقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث أعرفتم الآن وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه نعم يجوز المسح عليه لأنه يسلق عليها أنه أدخل بجليه طاهرتين فاذا كان يثق علي في دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين و... والاصحاب رحمهم الله نصوا على ان المسح على الخفين رافع للحدث ما هو كتم مبين على راقهم يقولون ان مسح الخفين رافع عن الحدث الان لابس الثاني على طهاره ها فلماذا لم يمسح وهذا القول قوي جدا لأن علته ظاهرة أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة طيب هل نعم الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث فلا يلع... يمسح الا لانه لبسه على غير على غير <تصفيق> نعم الحكم للفوقان يمسح <تصفيق> ال... يمسح الأعلى. أصبر. أصبر يمسح الاعلى لكن هل يجوز ان يمسح الاسفل في هذا الحال؟ اجاب نعم يجوز يجوز وإنما قال المؤلف الحكم للفوقان لبيان جواز المسح عليه فالحاصل الآن إذا لبس خفا على خف فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث بعد الحدث من أول من لبسه أو بعد الحدث إن كان بعد الحدث تعين المسح على التحتاني اللي هو الأول ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبس على طارع أم لا هذا المذهب وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل يجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل عرفتم الآن طيب بقينا إذا كان في الحال التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته يعني مثل رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفيه أثناء النهار احتر يعني احتر بعد تعرفونه ولما تعرفونه معروفة طيب وقال يمسح الأعلى أصدقى أخلع الأعلى فخلعه خلعه هل له أن يمسح التحتاني أو لا المذهب لا المذهب لا وهذا فائدة قولنا إنه يكون حكم للفوقان هم يقولون إذا مسح الفوقان خلاص تعلق الحكم به إذا خلعه بعد مسحه ما لم يجزئه أن يمسح على ما تحته هذا المذهب. والقول الثاني. يجوث. جعل للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة. وش معنى الظهارة والبطانة هذه. لغة لو كان عنده خف. خف يعني مصنوع من طبقتين. العليا سمى الظهارة. والثانية الداخلية البطانة. هذا الخفة الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسعي تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة هل يمسح على البطانة؟ نعم يمسح حتى على المدنة.